يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح مضود وظل ممدود وما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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابغوا عظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكنون من شجر من زقوم فمانئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون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 أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أزلتموه من المزن أم نحن المزنون؟ لو نشاء أجعلناه أجاً فلو لا تشكرون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أشتم شجرتها أم نحن المشيون؟